بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا فَاصْدُدْ عَن مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير رسوله وأشر في خلقه وبعد كنا تحدثنا في اللقاء الماضي الحمد لله عن الملائكة ونتم الحديث عنهم عليهم السلام في لقائنا هذا دل القرآن على أن الملائكة موالين لعباد الله الصالح ومن صور موالاتهم أنهم ينزلون بالبشرى وإن كانت البشرى على هيئتهم أن ينزلون بها على هيئتهم إنما دل القرآن على أنها تكون مع الأنبياء قال الله جل وعلا فلقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وكذلك نجت لوط عليه السلام وجاء في الخبر الصحيح ما سيأتي بإذن الله كلمة بشرى تسمى البشارة بشارة لأن الإنسان إذا تلقى خبرا مفرحا يظهر هذا على بشرته على بشرة وجهه فمن هذا الباب قال بعض وإمة اللغة سميت بالبشارة والبشارة تحدثنا عنها كثيرا في اللقاءات العوام الماضي لكن نجملها فيما يلي بشرت زكريا بالولد وبشرت مريم بمن بعيسى وقبلهما بشرا إبراهيم عليه السلام وسارة بمن بإسحاق أما إسماعيل عليه السلام فإنه ولد لتوه يعني منذ أن تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر ولدت إسماعيل وهو ابنه البكر لكن سارة كانت لا تلد فقالت يا ويلة ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فأتت الملائكة لإبراهيم عليه السلام بالبشارة فهذا بعض من البشارات التي حملتها الملائكة لهؤلاء الملائكة والأصفياء الكرام عليه السلام أما السنة فقد دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إن ملكا لم ينزل إلى الأرض قط استأذن ربه في أن ينزل ويسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيد شبابي أهل الجنة. هذا ما كان من أحوال الملائكة في البشارة مع النبيين وقد مر معنا في كثير من اللقاء دفصيره تبقى بشارة الملائكة للمؤمنين على أي حال؟, حال؟ حال الموت الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا فإن المؤمن في حالة انقطاعه عن الدنيا وإقباله على الآخرة هو أحوج إلى ما يثبت فيبعث الله جل وعلا رحمة بعباده الصالحين وأوليائه المتقين يبعث بعضا من ملائكته المقربين يبشرون ذلك الذي يحتضر وهو مقبل على الآخرة بألا يخاف مما هو قادم عليه وألا يحزن على ما قد مضى ويبشره بالجنة ويقول له كما قال الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدار الملائكة تدل القرآن على أنهم حسان جدا بدلالة قول النسوة عن يوسف ما هذا بشر إن هذا إلا ملك, إلا ملك كريم وفي القرآن عن جبريل ذو مرة فاستوى ذو مرة أي ذو خلقة حسنة وهذا يسوقنا إلى القول أن الله جل وعلا آت الملائكة القدرة على على التشكل فقد جاء جبرايل عليه السلام إلى مريم في صورة رجل تام الخلقة وجاءت الملائكة جبرايل وإسرافيل وميكال على أحد الأقوال إلى نبي الله إبراهيم في صورة رجال ذوي هيئات فأضافهم وجاء الثلاثة, أنف جاء الثلاثة أنفسهم إلى مريم نبي الله لوط في صورة شباب حسان, الخلق حسان الخلقة فافتتن به قومه قوم لوط هذا كل يدل على أن هؤلاء الملائكة الكرام آتاهم الله جل وعلا القدرة على التشك وهم وهذا عظيم أن تفقها محبون للمؤمنين يبحثون عن مواطن الذكر ومواطن الطهر مواطن ماذا الذكر ومواطن الطهر. مواطن الذكر مثل هذا أسأل الله أن يجعله كذلك ويشمل كل موطن ذكر تحلق الناس فيه يذكرون ربهم جل وعلا ومواطن الطهر ذلك أن بعض المواطن عياذا بالله مليئة إما بالكلمات البذيئة أو بكؤوس الخمر أو بمجالس الغناء أو بما أشبه ذلك فهذا موحال أن تأتيها الملائكة والجليل أن الله قال عن جبرايل ومحمد عليه السلام قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى قال بن سعدي وغيره سدرة المنتهى من أجل الأماكن طهرا للسماء السابعة فالتقى عندها عظيمان طاهران هما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والملك المقرب جبرايل عليه الصلاة فالأماكن الطاهرة هي تطهر بذكر الله تعرف طهرتها معنا بذكر الله لكن كذلك أماكن اللهو المحرم ليست موطنا لحضور الملائكة, لحضور الملائكة فيه فلينظر أحدنا أين يكون مقامه ومكانه وموطنه كذلك دل القرآن على أن هؤلاء الملائكة كما يحتفون بأهل الإيمان في الدنيا يحتفون بهم في الآخرة قال ربنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذا أين عند أبواب ماذا أجيبه عند أبواب الجنة ثم ينتقل الأمر إلى شيء أرفع إلى شيء ماذا؟ إلى شيء أرفع وهو أن الملائكة تستأذن على صالح بني آدم أن يدخلوا عليهم في الجنة والذي يظهر أن هذا القول هو معنى قول الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فالملك الكبير استئذان الملائكه على المؤمنين فالملك الكبير استئذان الملائكه على المؤمنين وانما نال المؤمنون هذا المقام الجليل والملك الكبير بما كانوا يسجدونه لله جل وعلا من سجدات في الاسحار وعلى صوم الهواجر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإغاثة الملهوف وبذل الندى وكف الأذى وكل عمل صالح أتوه ومن جعل ما بين عينيه هذا الملك الكبير لم يضره في الدنيا إجهاد بدنه أو نصب وحزن روحه ومن لم يرتفت إلى هذا بشيء عياذا بالله غلبت عليه شقوته أو شقيت دينته فهذا والعياذ بالله لن ينال من ذلك الملك الكبير شيئا والهمام تختلف فقال الله جل وعلا وَإِذَا رَأِيْتَ ثَمَّ رَأِيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا مما يعنينا في التأسي بالملائكة أمران الأمر الأول كثرة الذكر والأمر الثاني الخشية من الله فأما كثرة الذكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذكر أحب إلى الله قَدَ مَصْطَفَى الله لِمَلَائِكَتِهِ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإن كنت الرواية التي أحفظها الآن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هذه جاءت في حديث كلمتان خلمتان على اللسان في آخر صيح الأخير فقال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمد فذكر الله جل وعلا أُنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر الحالة الثانية خشيتهم من الله وإنما جاءت خشيتهم من الله مع ما فطرهم الله عليه من عظيم علمهم بالله وقد قال سلفون الصالح إن العبد كلما كان بالله أعرف كان لله أخوف إن العبد كلما كان بالله أعرف كان لله أخوف والملائكة من أعظم الخلق خوفا وخشية من الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماوات سعقوا فيكون أول من يرفع رأسه جبرايل عليه السلام فإذا رفع رأسه أرحى الله إليه بما شاء فيمر جبرايل على كل سماء يسأله خزنتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو, وهو العلي الكبير فخشيتهم من الله قال ربنا عنها وهم من خشيته مشفقون وهذه الخشية يجب للمؤمن أن يتأسى بالملائكة فيها وأن تعظم خشيته من ربه تبارك وتعالى قلنا في اللقاء الماضي سنفرد شيئا من الحديث عن جبرايل وميكال جبرايل وميكال كان يكثران القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الرؤية كان عليه الصلاة والسلام يراهما وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الناس بأنه رأى رجلين أي قضاه في الرؤية وطلب منه أن يمضي معهما فمضى فرأ عليه الصلاة والسلام أحوالا كثيرة ثم سألهما عن تأويل ما رأى فأجاباه ثم سألهما من أنتما فقال أنا جبريل وهذا وهذا ميكالا وهذا ميكان مما رأى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشدخ بصخر ثم إن الصخر يتفرق ثم يجمع ثم يرد به رأسه مرة أخرى فلما سأل بعد ذلك قالوا هذا الذي يتثاقل عن, عن الصلاة ورأى رجلا يسبح في نهر أحمر مثل الدم وعلى الشاطئ رجل آخر فهذا الذي يسبح يأتيه فيفتح فاه فيلقمه حجرا فيعود يسبح ثم يعود إليه فقال له جبرايل وميكال هذا آكل آكل الربع ورأى صلى الله عليه وسلم لساء ورجالا عراتا في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه وهم أتضغون فيه فقال له جبرايل وميكال هؤلاء الزنات والزوان ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا طوالا وحوله ولدان كثيرون قال له جبرايل وميكال هذا أبوك إبراهيم والولدان الذين حوله كل مؤمن ما مات قبل البلوغ فقال له رجل كان حاضر يا رسول الله وأطفال المشركين فقال عليه الصلاة والسلام وأطفال, وأطفال المشركين ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا كريه المنظر وحوله نار يحصها فسأل صلى الله عليه وسلم جبرايل وميكال فقال له هذا مالك خازن خازن النعر ورأى رجالا في هيئة سيئة ثم ما في هيئة سيئة نصفهم ونصفهم في هيئة حسنة ثم ما لبثوا أنعادوا في هيئة حسنة فسأل جبرايل وميكال فقالوا هؤلاء من قال الله فيهم وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة أسى الله أن يعفوا عنهم فقد عفى الله عنهم إلى غير ذلك إما جاء في هذه الرؤية الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان معه فيها جبرايل وميكال عليهما السلام بسطرادا يقول العلماء إن الملائكة لا تحكمهم الصورة وقد بينا هذا في دروس وأرجو أن يكون هناك بأس من الإعادة إذ أن الجن تحكمهم الإعادة فالجني لو تمثل في أي صورة وقد آتاه الله القدر على التشكل ثم قتل يموت والملائكة لا سلطان لأحد عليهم لكنهم لو تشكلوا فلا سطعوا أحد بقدر الله بأمره لأن يذرهم فإن الهيئة التي هم عليها لا لا تحكم وموالاتهم للمؤمنين تتجلى في موقفهم مع سعد بن محاد رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن معاد سيد الأوس والأوس والخزرج كما يعرف كان يسكنان المدينة وهما قد خرج من, أين؟ من اليمن فإن سد مأرب لما فتح فأرسلنا عليهم سيل العلم تفرق الناس. وهذه تعرف فيها أقدار الله فتفرق القوم كل يبحث في جزيرة العرب وما حولها أين يسكنون فقال قائل للأوس والخزرج إن أردتم الراسخات في الوحل المطعمات في المحل ما الراسخات في الوحل المطعمات في المحل النخل فاذهبوا إلى يثرق فهم خرجوا ماذا يريدون النخل ليسوا أهل كتاب لا يعرفون نبي آخر الزمان ولا يعرفون رسوله فسكنوا المدينة فكانت اليهود إذا تحاربوا مع اليهود يقول تقول لهم اليهود غدا يظهر نبي آخر الزمان فنبيدكم فلما ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام من الذي آمن به لم تؤمن به قريش وهي التي ولدت ولم تؤمن به اليهود وهي التي أخبرت بخروجه وظهوره آمن به هؤلاء فالهداية حيث يسوقها الله الله يقول وكذب به قومك وهو الحق نعم آمن ثل منهم لكن جل قريش كادوا له صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود قال الله جل وعلا عنهم وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفر. فلما جاءهم ما أرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هؤلاء قبلوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن معاذ والسيادة السودة هذا شيء من الله فإن سعدا لم يكن كبيرا في السن لكنه لما أسلم لم يبقى أوسي إلا أسلم إلا واحد ثم أسلم بعد ذلك قبل أو قول بدل وإما بعد قبل أن أعلن إسلامه لم يبقى أوسي لم يسلم لسؤدد سعد في قومه مع أن سعدا يومها لتوهي جاوز الثلاثين فلما مات تشهد علي رضي الله عنه نزل من السماء سبعون ألف ملك يشيعونه ونقول دائما سعد شهد بدرا شهد أحد شهد الخندق ومات ورفاه أجل لكن أي سريرة هذه كانت في قلب سعد جعلت سبعين الف ملك ينزلون ليشهدوا جنازتها الذي يعرف يقرأ السيرة يفقها النصوص النصوص محفوظة لفتأي كتاب تقرأ النص فنحن لما نقول أن سبعين ألف ملك نزلوا لسعد هل هذا يجهله واحد أنا أعلم من في المسجد أو في خارج المسجد يعلم هذا الخبر لا يجهله واحد لكن فقها النص إن لسعد كانت أعمالا وسرائر إن لسعد أعمالا وسرائر جعلت ذكره جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات فلما مات حتى أهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشريعه ظاهر هذا لأجل ذلك نزل سبعون ألف ملك فخرج صلى الله عليه وسلم يجر لداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير لا تنافسه الملائكة في أنهم يكرمون سعدا أكثر منه فنزل صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداه ثم دفنه بعد الفراغ من الدفن قال وانظر سنن الله التي لا تتبتل فلا يطلب من أحد سياسي أو عسكري أو إمام أو داعية أو رجل أو زوج يأتي للسنن يريد أن يبدلها السنن لا تتبتل لا يغيرها مهما عظم فالله قضى حكم أن كل أحد يضم في القبر فهذا ينزل سبعون ملك لكن السنة ما تبدن قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمه لو نجى منها أحد فنجى منها, منها, منها هذا العبد الصالح لكن هذا العبد الصالح لم ينجو منها لأن هذا سنة كتبها الله جل وعلا الله يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. لكن لا يعني ذلك أن سعدا عذب أو ما إلى ذلك هذا يقول به عقل فتتهض ضم ثم فرج عنه رضي الله عنه أرضاء فهو في أعلى حتى قال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه وهذا يعني أن الملأ الأعلى يحتفون بأرواح الصالحين ورب رجل في الدنيا لا يعرفه أحد لم يظهر على الشاشات ويجهله جيرانه وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات ولا يحمل جنسته إلا قريب وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بأيام ينسونه وربما يكون له من الأعمال عند الله ما يحتفي به أهل السماوات ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر ويرى من رحمة الله ما لا يرى فالأمور كلها سرائر مودع في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى ألام الغيوب والموفق من وفقه الله والحمد لله رب العالمين 11. 12. هذا 14. على 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19.